الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين هذا هو المجلس الستون من مجالس شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد كنا في المجلس السابق تدارسنا كتاب الأطعمة واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتدارس كتابي الصيد أو بابي الصيد والذبح فيقول رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الصيد ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا باب الصيد ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما صيد بغير ذلك فلابد من التذكية وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم, ينت ما لم ينتن أو يعلم ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه الصيد يا إخوة كان من ديدن العرب وعادتهم وكانوا يصيدون يخرجون للبراري ويصطادون الحيوانات كالغزلان وك الطيور وغيرها من الحيوانات التي يجوز أكلها وطريقته في الصيد كانت إما عن طريق الرماح أو عن طريق الحيوانات الكلاب المعلمة أو الصقر أو الباز عن طريق هذه الطيور الجارحة التي تربى وتعلم أو عن طريق الحيوانات كالأسد أو كالكلب أو كالفهد، كالفهد كذلك يربونها على أن تصطاد لهم، ولهذه الحيوانات شروط معينة ذكرها علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تبارك وتعالى ما صيد بالسلاح الجارحي والجوارحي كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، ومصيدة بغير ذلك فلا بد من التكية. أحاديث الصيد. وكلها تقريبا تروى عن صحابيين جليلين وهما أبو ثالبة الخشني وعدي بن حاتم الطائي نظرا لأن هذين الصحابيين كان ممن اهتم بقضية الصيد، وكان لهم في ذلك باع وكانت من هوايتهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما فعن أبي ثالبة الخشني رضي الله تبارك وتعالى عنه قال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 بيّن عامة أحكام باب الصيد إذا الآن ما الذي يجوز ما الذي يجوز في الصيد الذي يجوز في الصيد أولا أن يكون الصيد عن طريق إما سلاح معين أو حيوان مدرب أو حيوان مدرب وهو الكلب المعلم الذي قال الله عز وجل معلمين تعلمونهن مما علمكم الله الذي ذكره الله الآية، في الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة في اوائلها مكلبينا تعلمونهن مما علمكم الله نعم مكلبينا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم فهذا الكلب المعلم هو الذي يكون مدربا بحيث أنه إذا أمرته ذهب إلى إذا أمرته أن يصطاد لك ذهب وإذا أوقفته وقف وإذا أوقفته وقف وإذا اصطاد لم يأكل إنما يأتيك بالصيد إما ميتا أو حيا واضح؟ فهذا الكلب الذي فيه هذه الشروط الثلاثة أو الحيوان الذي فيه هذه الشروط الثلاثة هو الذي يجوز هو الذي يجوز أن تأكل صيده أما إذا لم يكن بهذه الصفة فلا يجوز أكل صيده ها أيضا الطير الطير الذي تبعته لكي يأتيك مثلا بالأرانب أو لكي يأتيك بالجرابيع أو لكي يأتيك بالطيور الأخرى يجب أن يكون معلما المسألة الثانية أنك إذا أطلقت هذا الحيوان أو رميت بقوسك أو سهمك أو بندقيتك ينبغي عليك أن تذكر اسم الله عز وجل في ذلك ينبغي أن تذكر اسم الله تسمي بالله عز وجل فإذا لم تسمي الله عز وجل عمدا فإن هذه فإنه لا يجوز أن تأكل من تلك من ذلك الصيد يكون جيفة ولا يجوز أن تأكل منه لأنك لم تسمي الله عز وجل عليه عمدا أما إذا نسيت فعل على المذهب يجوز أن تأكلوا منه لأنك نسيت ولم تتعمد والأصل في المسلم أنه دائما يسمي الله عز وجل واضح الآيات التي ذكرت هذا هذه الأحكام آياته سورة المائدة في أوائل سورة المائدة ذكرت أغلب هذه الأحكام قال الله عز وجل ذكر أولا المحرمات من الأطيما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنقرقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم إئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارث مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الآية إذن هذه الآيات ذكرت التسمية وذكرت كون الحيوان مكلبا أي معلما طيب ثم قال طيب وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية ما صيد بغير ذلك ولا بد من التذكية لأن الحديث نص على ذلك الحديث نص على ذلك وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل يعني أنك كان لديك كلب فجاء فجاء فانقض على حيوان معين فعضه لكنه لم يصب مقاتله فأنت أدركته وهو يكاد يموت فذبحته فعندئذ جازت هذه الذبيحة وهذا كقول الله عز وجل كما يعني إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم فإذا الحيوان وجدته سقط أو تردى من شاهق أو ما إلى ذلك ولكن لم يمت فذبحته جاز أكله واضح ثم قال وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما ها هنا مسألة يا إخوة ها هنا مسألة وهي أنه يشترط, يشترط في الأداة التي ستصطاد في السلاح الذي ستصطاد به شرط هام يشترط فيه شرط هام وينبغي أن تتنبه لهذه المسألة وهذا الشرط هو أن يكون خازقا يعني خازقا؟ يعني أن يكون مما يخرق الحيوان الذي ستصطاده فإذا ألقيت عليه حجراً فسقط كأسفور مثلاً رميت عليه حجراً فأصبته أحمق الله فسقط فهذا جيفاً هذه موقوذة واضح؟ فينبغي أن يكون خازقاً يعني مثلاً البندقية, البندقية تخزق تضرب مننا وتخرج مننا والسهم كذلك والرمح وما إلى ذلك والأصل في هذا ما ورد في الصحيحين أغلب حديث هذا الباب في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلب الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وان قتل يعني ان قتل هذا يعني مثلا كلتي مقضى على الدب قد يقتلها قال وان قتل ما لم يشركها كلب ليس معها يعني كلب آخر تاو تمشي كيجري معاه وهو ماشي ديالك ولا معلم ولا ذكرت اسم الله عليه قال فاني ارمي بالميعراض المعراض بحل سهم كي كيترمى أرمي بالمعراض الصيد فأصيد قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل يعني مثلا رميت المعراض فبدلا أن يصيبه بجهة الحادة التي تقتل أصابه بجنبي فبتلك الضربة سقطت سقط الطائر مثلا فبتلك الوقعة على الأرض مات هذه كالمتردية هذه كالمتردية لا يجوز أكلها ووردت حديث أخرى في الباب كحديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السنة وتفقع العين ولكن تكسر السنة وَتَفْقَأُ العين، واضح؟ وردت بعض الأحاديث في النهي عن الحيوانات التي تقتل بالبندقة أو بالبندقية عن ابن عمر وعن غيره معلوم أن البندقية التي نتحدث عنها اليوم بهذا الاصطلاح الذي نصطرف عليه اليوم هي ضرب من الأسلحة النارية التي تطلق منها الرصاصات تصيب الإنسان أو الحيوان فتقتله وأما البندقة أو البندقية التي يتحدث عنها الصحابة أو التي ورد في الحديث هي عبارة عن كرة صغيرة من الطين ترميها فتصيب فتؤذي وقد تقتل أو لا تقتل فهذه ليست مما نحن فيه إنما تلك كالحجرة ولعلها كحجارة الخذف هذه التي ذكرها عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح طيب. ثم قال وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر ولم يحل صيدهما لهذا الحديث الذي ذكرته الآن. لهذا الحديث الذي ذكرته الآن. ولحديث آخر أيضا الحديث في هذا يعني لها عدة روايات وكلها بمعنى واحد وهذا حديث عن عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه كذلك في الصحيحين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض, المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقير اشتين معتبرها موقوذة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذه قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر إنما سميت على كلبك ولم تسمع الآخر اليوم مع الأسف الشديد مع الجهل تجد كثيراً من الناس إذا أصاب بحجرة صيداً يأخذه ويأكله ويظن أنه بذلك قد أدم عليه وهذا لا يجوز هذا وقيد ينجيف ميته طيب وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه يعني أرسلت كلبك المعلم فانقض على الصيد الذي تريده ولكنه بعد أن قتله أكل منه عندئذ هذا عندما ذهب لينقض على الحيوان هذا أمسكه لنفسه لا لك أنت والدليل على ذلك هذه القليلة أنه أكل منه ولو أنه ولولا أنه كان جائعا وكان يريد الأكل يلا أكل منه وفي الصحيحين عن عدي كذلك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل إذا الآن الصورة وضحت في الصيد نلخصها بعد أن ننتهي إن شاء الله ثم قال وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه كأن يكون قد مات من جراء السقطة التي سقطها من السماء إلى الأرض مثلا ففي حديث أبي فعلبة الخشني رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن رواه مسلم ثلاث أيام لأن لأن ثلاث أيام هي الغاية القصوى التي يمكن أن يبقى الحيوان على حالته خصوصا إذا كان الجو باردا أما غير ذلك إذا كان قد مات من ضربة كتلك فسينتن واضح طيب وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري من حديث عدي كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل لماذا إن وقع في الماء فلا تأكل لأنه قد يكون مات غرقا لا من ضربتك تلك واضح؟ إذن الآن الإنسان يمكن أن يصطاد الصيد بطريقتين إما أن يضربه بآلة حادة أو بسلاح حاد أو يرسل عليه حيوانا مدربا شروط السلاح الحاد شروطه أن تسمي, أولا أن تسمي الله عز وجل قبل أن تصطاد به ثانيا أن يصيب الدابة بحده لا بعرضه ثالثا أن يكون خازقا فإذا لم يكن خازقا لم يجز أن تأكل ذلك الصيد إذا هذه شروط واضح ثانيا الطريقة الثانية للصيد أن تصطاد بدابة مدربة كالطيور الجالحة كالصقر والبازي والشاهين وما إلى ذلك أو عن طريق كلب مدرب أو فهد مدرب وشاط هذا الكلب أو الفهد أنه إذا شلته إن شال هكذا يقول الفقهاء منا إذا أرسلته ذهب يعني إذا نديته يعني إذا نديته يأتي وإذا أرسلته يرسل يعني يتفاعل مع كلامك ثانيا أنه إذا أمسك يمسك لك ولا يأكل ولا يأكل ثالثا إذا زجرته زجر إذا زجرته إن زجر يعني يرعوي لكلامك طيب وأيضا الشرط الثاني أو بعد هذه الشروط الشرط الثالث أن تسمي الله عز وجل عند إرسالك لهذا الكلب المعلم ثم بعد هذا كله شرط في هذه في الصيد بشكل عام في لا يشاركه كلب آخر لا يشاركه كلب آخر ثم شرط آخر خامس لا يأكل لنفسه أما إذا أكل من التابة فلا يجلس وأخيرا إذا وجدت الصيدة وهناك احتمال كبير أن يكون قد مات بغير ضربتك أو إرسالك للدابة فلا يجوز أن تأكله سدا للذريعة واضح؟ هذا ما يتعلق بكتاب الصيد أو بباب الصيد وندخل الآن في باب الذبح قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الذبح وما ما أنهر الدم وفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها وذبحها, وذبحها لغير الله وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح وذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميتة وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وتحل الميتة للمضطر الذبح هو القتل عن طريق عن طريق شق الرقبة وفري الأوداج وقطع البلعوم يقول ذبح البقرة والشات وذبح الطيور ولكن هناك حيوانات أخرى لا تذبح ولكنها تنحر وذلك كالإبل الإبل لا تذبح ولكنها تنحر وطريقة نحرها أنك تغفلها ثم تأتي بسكين كبير كالسيف وتضربها في اللبة هنا فتدخل إلى قلبها وتحتاج إلى مهارة وإلى قوة يعني. هذه طريقة نحر الإبل فإذا نحرت البقرة وذبحت الإبل هل يجوز أكلها أم لا؟ تفصيل عند الفقاء ليس هذا محل ذكري طيب قال هو ما أنهر الدم وفر الأوداج الودجان هما هذان العرقان في جانبي الرقبة وهما عرقان كبيران إذا فريا أخرج سائر الدم الذي في الجسد والال الأصل في الذبيحة أن تكون في اللب أو في اللب والودجين وبذلك تكون ذبيحة تامة فإذا لم تكن في الودجين وكانت في اللبة فقط أو في اللبة في, في اللبة دون الودجين فهنا كثير من العلماء يقولون إنها ذبيحة فاسدة لا غير مذكت وفي المذهب عندنا إذا لم تكن الذبيحة في اللبة والودجين فلا يجوز أكل هذه الذبيحة بل عندهم إذا إذا ذبحته ثم رفعت السكين ثم أرجعته ثانية فهذه الدبيحة فاسدة واضح وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى شنع على من قال بهذا القول ورده ورأى أنه مطلق الذبيحة في الرقبة يعني تعتبر تذكية شرعية كما فصل ذلك في نيل الأوطار فليرجع إليه من أراد الاستزادة من هذا الموضوع طيب عن رافع بن خديج رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين قال قلت يا رسول الله إن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى يعني سككين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظ وأما الظفر فمد الحبشة فالإمام الشوكاني رحمه تمسك بهذا الحديث مطلق ما أنهر الدم مطلق ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فلم يشترط في هذا الحديث أي يكون في اللبة والودجين لم يشترط في هذا الحديث أن يكون في اللبة والودجين فكأن الإمامة الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى استشهد بهذا الحديث أو كأنه يعني استروح لهذا الحديث طيب الآن ذكر اسم الله عليه ولا طيب هنا قال صلى الله عليه وسلم قال لك ما لم يكن ما لم ما لم يكن سناً ك سن دابة أو ضفرا وعلل السن بأنه عظم إذا سائر العظام لا يجوز الذبح بها واضح إذا افترضنا عندنا سكين من العاج هل يجوز هل يجوز الذبح به لا يجوز الذبح به لأنه عادة السن كمان الأمر الثاني قال صلى الله عليه وسلم علّل تحريما الذبح الظفر بأنها مدى الحبشة تكون الظافرهم طويلة فيذبحون بها فأدخل هذا الحديث في التشبه بالكفار وهذا من الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في الأدلة التي تنهى عن التشبه بالكفار وفي ذكر مشروع ذلك حتى ولو لم ينوي المرء التشبه بالكفار فوجد أنه يتشبه بهم فالمقصود الشرعي تعمد مخالفة الكفار وسيأتي في اللباس إن شاء الله يعني أن, تعم أن مخالفة الكفار مشي مشابهتهم مخالفتهم وإن لم تخطر على بالك مقصد شرعي نبيل ينبغي الاهتمام به ينبغي الاهتمام به من قبل المسلمين لأن الآن إذا وجدت ظفرا فذبحت أنت لا تنوي التشبه الحبشة لكن بما أن الحبشة هذه مداهم وهذه سكاكينهم فينبغي أن نترك ذلك ونترك التشبه بهم واضح؟ ليس هذا محل ذي إنما ذكرت ثم قال ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا إذن كل ما لم يكن سنا أو ظفرا جاز الذبح به وقد ثبت أن الجارية عندما رأت الشاة تردت من جبل فلا قبل أن تموت أخذت حجرا وذبحتها به وفيه دليل على جواز أن يذبح النساء وعلى جواز أن تذبح يذبح الرقيق كذلك واضح طيب. ويحرم تحذيب الذبيحة يعني تأتي بسكين تجيب واحد سكين حافي ما ماضي وما ماضي وما ماضي وقالت أخي سكين ولك الدباء يتتتموت ومتقتل مئة ألف نوبا بدك سكين حافي ديلك هذا أمر غلط ولا ينبغي أن يفعله المسلم فعن شداد بن أوسن رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه أحمد ومسلم شوف سبحان الله يعني كرم الإسلام حتى ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالدابتين ليذبح أمام بعضهم البعض إنما تذبح هذه ثم تأتي بالأخرى وتذبحها حتى لا تنظر إلى زميلتها تذبح وهي تنظر إليها وهذا من كمال رحمة الإسلامي بالدواب فضلا عن الإنسان واضح أخواني طيب والمثلة بها وذبحها لغير الله المثلة بها يعني تشويهها فإذا كان التشويه يعني لا يجوز بحال من أحوال لا في الدواب ولا في الإنسان وأما الذبح لغير الله فهو مما أهل لغير الله به كما ورد في الآية سورة المائدة ولحديث علي ابن أبي طالب عليه السلام عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله والذبح لغير الله يتمثل في عدة صور مع عشر الإخوة الأحبة من ذلك الذبح على الأصنام عند الجاهليين المشركين ومنها الذبح للكواكب كما يفعله بعض السحرة وما يفعل كثير من السحرة والجهلة من الذبح للجن يدخل في هذا الباب ومن ذلك ما يفعله كثير منهم عند بناء أساس البيوت فإنهم يذبحون للجن حتى لا يؤذوهم في بيوتهم هذه من عاداتهم، فهذا أيضا من الشرك بالله عز وجل وهو من الكفر الأكبر المخرج من الملة ليس من الكفر الأصغر من الكفر الأكبر المخرج من الملة لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل صرف عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى لغير الله تبارك وتعالى كالنذر وكالصلاة وكالدعاء وما إلى ذلك كل هذه إذا صرفت لغير الله عز وجل كانت شركا بالله ومن ذلك ما يفعله كثير من الجهلة أيضا لأضرحة الأولياء يذبحون لهم في كل موسم وفي كل مناسبة الخواريف والثيران والجمال وما إلى ذلك كل هذا من الكفر بالله والشرك به سبحانه وتعالى وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح وهذا منه الصيد يعني أن تعرفون باب الصيد وباب الذبح بينهما عموم وخصوص فالذبح الذبح الصيد جزء من الذبح نوع من أنواع ما يفعله بالصيد وإذا تعذى الذبح فإنك تصطاد وقد ورد في الزب حديث الحج كما لا يخطاكم الرافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فند بعير يعني شرد ند بعير من من إبل القوم ولم يكن معهم حبل ومن لم يكن معهم حبل يعني لم يستطيعوا أن يمسكوا به لم يكن معهم خيل حتى يلحق به إنما هو جمل فهرب وشرد فرماه رجل بسهم فحبسه رماه بسهم حتى قتله يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا ففعلوا به هكذا يعني ما شرد فأصيبه إذا فإذا كانت عندك مثلا بندقية أو كان معك سلاح معين تقوصه به وطيحه ثم تسمي الله عز وجل حتى يكون تأكله يعني طيب وذكاة الجنين ذكاة أمه يعني أنك ذبحت بقرة أو شاة أو نحرت جملا يعني ناقة فوجدتها حاملا وجدت في بطني جنين هذا الجنين أنت لم تذبحه لكن بما أنك ذبحت أمه فذكاته ذكات أمي عند جماهير العلماء وورد في ذلك أحاديث كثيرة يقوي بعضها بعضا منها ما أورده أصحاب السنن الأربعة إلا النساء وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم قال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أن نلقيه أم نأكله نلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكات أمي فإن ذكائه ذكاء أمي ثم قال وما أبين من الحي فهو وهذا لعلنا أخذناه في أوائل دروسنا في هذا الكتاب المبارك وذلك دليله في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المدينة فوجدهم يجبون, يجبون البهائم يأخذون خصياتها ويأخذون من أسلمتها يشقون فيأكلون فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميت وهو ابن ماجة وغيره ولو طرق هو بها حسن ثم قال وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وتحل ميتة المضطر يعني هذا حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث حسن يعني اختلفه في رفعه ووقفه سواء كان مرفوعا أم موقوفا فهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرفوع ضائر والموقوف له حكم الرفع هنا مسألة أحب أن ننبه عليها ذكرها الإمام صديق حسن خان رحمه الله في آخر شرحه لهذا الباب ذكر حكم أكل ذبيحة الكافر الكافر الأصلي للمشرك إلى النصراني واليهودي فقال إن طعامهم جائز إذا ذكروا اسم الله عز وجل وهذا القول يا إخوة خطأ كبير وهو مخالف لإجماع الأمة وهو مخالف لنص القرآن الكريم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فعلى خصص الله عز وجل طعام الذين أوتوا الكتاب ممكن يقول وطعام الكفار حل لكم وطعامكم حل لهم لكن اتفق العلماء على تخصيص طعام أهل الكتاب من غيرهم والمقصود بطعامهم ذبائحهم حقيقة الإمام الشوكان رحمه الله حتى الإمام الشوكاني رحمه الله نفسه عندهم بعض الأمور يعني خرقوا بها إما الإجماع أو شذوا بها عن سائر الأمة إذا مررنا ببعضها نبهنا عليها يعني. وهذه المسألة ذكرها هنا لم أرى الشوكاني ذكرها إنما ذكرها صديق حسن خان في الروضة الندية أما الدراية المضيف لم يذكرها الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وهي قطعا قول باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه ونسأل الله يتجاوز عنه ويغفر له فقد كان إماما يعني أثريا سنيا سلفيا رحمه الله أجمعين أقول هذا القول استفدت الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين أكل الميت نعم أكل الميت المضطر يعني إذا لم يجد ما يأكل وكان سيهلك يأكل بقدر حاجته و الزوجة قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم هل جناح عليه فأنت مضطر ولا تجد غيرها وستهلك وتموت إن لم تأكل منها قد يكون واجبا عليك أن تأكل منها مخافة أن تموت ماذا هو كيفش ما تصنعين تريحة؟ إذا بغيت تأكله لا قتله. لا. لا دقش جو قتله. ما كان معك ما تدب حوي وق وصطيع القحى. قحى مزارع. صافي ما تشوف كيفش تعالجوا عند <على الدبح> <أخذت> دب حوي تدبر على سكين. <دبن> من الرصاصة حيث هذاك ما قد توصل له وطير في السماء فيجوز أن تضريبه بالرصاصة أما أمامك ويمكن أن تأتي بسكين الله أعلم من لا هذه الأمور التي مص عليها أنها من التشبه بالكفار مثل اللحية يعني مثلاً الآن إذا الكفار عفواً لحاهم هل نحلق لحانا؟ قال بهذا بعض الجهلة وبعض مرضى القلوب لكن هذا لا نقوله لأن العلة غير مرتبطة بهذه بهذه المسألة بعينها فقط هذا وجه من وجوه النهي كاللحية مثلاً اللحية مثلاً عفاؤها حتى لا نتشبه بكفار لكن هذا سبب من أسباب ليس هو السبب الأساسي فقط لعله سبب هام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكرها من خصال الفطرة فإذن الظفر قال فمد الحبشة لكن لعل لها سبب آخر كذلك أنها يعني مما لا يذبح جيدا وأنها ما. كيف يربحون؟ ولا يسمون الله ولا تقطار راسيك تقطار راس هو في المذهب إنه إلي طار راس الذبيحة تؤكل لكنه أساء يقول قد أساء لكن الذبيحة تؤكل أما الذي لا يجوز أن يؤكل إذا ذبحت من القفق لأنها تموت بقطع النخاع تنفذ مقاتلها قبل أن تذبح الذبح الشريء تصاب مقاتلها قبل أن تذبح الذبح الشريء آه قطع النخاع قد يموت تدوز داك اللي كتشقها ايوا واش تدوز على اللبه وعلى الودجين سميتي الله عليها الله, الله ما انا آتيك في القهوة في القوة لك الكهربائية. الكهربائية. لكن أنا الذي أخبرت أن الساقطه الكهربائية لا يدرى ان تكون في قتلها أم لا فقد تكون ماتت من الصعقة، فعند إذن هل قال النبي صلى على الله عليه وسلم فهذا كلي طاح بالماء، ما تدري أوجه ما تبل ما ولا ما تبل، لا يجوز، ما لا هو مش يصدم لأنك تجروح ولكن ما كتخزقوش، ما كتقبوش، لا خذ تقبو. لا لا خصوصي يتقبو ولكنك تشقله جلده أما هذاك عاية يجرحه صحيح تكون الحجران ستكون نزيف داخلي كيموت بنزيف داخلي أما الرصاصة أو هذاك يكون ماشي نزيف داخلي نزيف خارجي وهو المطلوب لا ماشي شرط ولكنه الموين تتقبوه وقت السهم يقل يصيبوه يبقى الله سقفر وقطعن تلصق فيه يعني دبا دبا داك دا الجمل اللي ند اه ضربوه بالسهم وربقى لا تلصق فيه ولكنو تسقموه ودخل فيه هذي يجزز اكلهم هوا كل هذي ما ماشيه جائز اكلهم لأنها طيور يعني ماشيه جوارح ما جيت ذات مخلب ولا هي مم. تأكل دود تاكل فيران وتأكل لحم إيه زراعة لا إذا كنت تاكل فيران ودش ديج اللهله بعد الناس اللي الحساسية مفيد الله عز مشي أنت ممكن تظهرش باللير تطلع عطارب قار باللير تجي كل تجي كل فيرا ما تفهم ما أبغاه والضفأ هل حكومة الضفاعة الضفابة هل هي أسماك مائية الضفابة الحقيقة ورد فيها حديث بخصوصها أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضفاعة فقال ان نقيقها تسبيح ونهى عن ذلك ففيها نهي مطلق قتل القتل نهى عن قتلها وقتلها ايوه يعني النهي يقتضي وهي اصلا وش تدل ولكن ينبني على قضية هل النهي يقتضي الفساد ولا لا امم مثال الدفاضه ياكلون من فرنسا <تصفيق> <تصفيق>